الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد يا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قالوا ان رحم الله تعالى كتاب البيع وهو جاء بالسناد والسنه والاجماع بقوله تعالى ان الله يبيع وحرم غريبا وحديث النبي عليه الصلاه ما لم يتفرد متفق عليه الله اكبر حل... الله هو كتاب البيع وهي أول قسم المعاملات وهذا القسم يشتنل على البيع هو شروطه والشروط فيه هو الخياب على البيع الأصول والثناء ويشتنل على الضباق لأنه له شبه أو استباعهم بالبيع ويشتنل على الوثائق كالرهن والكفالة والضمان وما أسبهها الغالب أنه يستعمل على وجوه الكسب هذا الكسب يستعمل على الوجوه التي يحصل التكسب والارتزاق منها وتحصيل الأموال ففيه البيع وهو أغلب ما يتكسب به وفيه الاجاره وفيه المساقات وفيه احياء المواد وفيه الميراث المواريث كما وفيه مما ينحق بذلك الهبة والعطية والمساقات والمزارعه وما أشبه ذلك لما هو ملحق به وفيه ما أنحق بهذه المعاملات كالصلح والشركة والغصب والوديعة والعارية والشفعة وما أشبهها لأنها كلها ملحقه بذلك وهي لا يحتاج إلى معرضتها ذي هذا القسم ذكرنا أن الحقاة قدموا كتاباً العبادات وقسماً عبادات قدموا قسماً العبادات، وذلك لأهميةه لكونه حق الله تعالى على العباد بعد ذلك نظروا إلى الأقسام الأخرى فراوا ان ان قسم الكسب وتحصيل المال اهم لان اول ما يهتم به الانسان معرفه كسبه للمال الذي ياكله ويحصل له قوتا تحصيل القوت والرزق الحلال هو اهم شيء للانسان بعد ما يؤدي عباده الله كيف اتكسب وكيف وجوه الكاسب وكيف الجهات التي اتكسب بها لذا هذا هو السبب يعني اهم شيء بعد معرفه العبادات معرفه وجوه النطعم والمشرب والملبس وما يتصل به ولما انت هذا القسم قالوا إذا سنت على الإنسان مئة المأكل والنسرب والنبس والنسكان بقيت مئة هو وبحاجة إليها وهي أن تستاقع نفسه إلى النكاح فجعلوا قسم العقود القسم الثالث هو العقود يعني أبطل النكاح والطلاق والعدد والمزاقات وما يتصل بها ألحقوه بهذا جاء له القسم الثالث ثم عاربوا أنه متى تمت عليه هذه النعم المأكل والمشرب والمسكن والملكح تمت عليه النعم فإنه تسول له نفسه الأشر والبطر والاعتداء فعند ذلك جاءوا بقسم الرابع وهو قسم الجمايات الذي هو القتل والحدود والسرقة والزنا وما أسباب ذلك الحق به القضاء والبينات وما إلى ذلك فإعتبر قسم العبادات هذا لأنه حق الله تعالى؟ وتعتبر العبادات عملية واعتقادية ولكن خاص في كتب الفقه والعملية والصلاة ما بعدها وأفرد الاعتقادية قد كان الأولون يجانون أو يبدأون كتبهم التي في علم الشريعة بالعقائد كما فعل البخاري ومسلم إذا بدأ كل منهما بالإيمان الذي هو العقيدة ثم بالصلاة ثم بالزكاة إلى اخره مشوا على هذه أركان الإسلام بني الإسلام على خذ ولكن لأهمية علم العقيدة أفردوه أفرده من بعدهم بمؤلفات وكذرت المؤلفات فيه فلما أغرج في مؤلفات لأهميته لأنه يحصل به التكفير والإخراج من الإسلام بقية بقية علم الشريعة التي أهمها العملية فبدأوا العبادات بالصلاة ثم الذكاة إلى آخره عندنا كتاب البيع ذكروا اشتقاقه وقيل مشتق من البعاء وهما بين اليدين عند مدهما ومنها في الحديث اذا تقرب إلي عبدي صبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وكانوا سمي بيعا لان كل من المتبايعين يمد باعه للاخذ والاعطى يمد يده فكانه مد باعه ويبقى لحال فهو اصبح اسما لغويا بمعناه شرعيا يعني ان قضه الشارع على ما كان عليه في اللغه من هذا الحكم الفقهاء عرفوه كما في لأنه مبادلة المال ولا في الزنتي أو الرأي المباهت كن مرّا بمهل أحدنا على التأبي غير ذي القول قالوا مبادلة المال يعني مبادلة المال بالمال يعني إعطاء المال بالمال ولكن أحد المالين يسمى قيمة والثاني يسمى متقومة والقيمة غالباً تكون من أحد النقدين الذهاب للفضة أو ما يقوم مكانهما من الأوراق النقدية والمتقوم الصنعة التي تشترى غالباً للاستعمال والاستهلاك والتملك فيكون البيع بذل قيمة لتحصيل متقوم فهو مبادلة مال بمال وذكروا أنه أيضا مبادلة مال بمنفعة يعني قد يكون المبذول منفعة وذكر الشراح أن فيه تسع صور، وذلك لأن المبادله إن أن تكون عين بعين، كشات بدرهم، أو عين بدين كدراهم بثوب الحذلة، أو عين بمنزعة، كدراهم بنفس الطريق، في أرض، في هذه الثلاث يعني. يعني العين والدين والمنسعة تضرب في ثلاثة فتكون تسعة تبدأ بالعين فتقول عين بعين عين بدين عين من تجعل العين هي السمع ثم تبدأ بالدين وستقول دين بعين دين بدين دين من منسعة إلا أن الدين بالدين لا يجوز إلا إذا احضر أحد العوضين قبل ابتلاعه ثم تبدأ بالمنزعة فتقول منزعة بعين منزعة بدين منزعة بمنزعة هذا هذه الصورة هذا كما قلنا أنهم ندالات المال بمال مبادلة مال او منفعه كما امر بمثل احدهم يعني بمال او بمنفعه ثم اشترطوا اياك ان تكون تلك المبادله على وجه التمليك المستمر المؤبد ليخرج المبادله بالاجاره اذا اعطيته عشره الى ان يعطيك كتابا تقرا فيه شهرا وهذا مبادلة مال بمال ولكن لا على وجه التمليك ولا على وجه التأليك بل مدة معينة وكذلك سائر الإجارات ثم إذا عرفنا أن هذا هو أصله نعرف حكمه حكمه أنه جائز بالنص الى الاجماع النص للقرآن القران فهذه الايه هو أحل الله البيع وحرم الله البيع في من الاوقات بقوله تعالى فاسعر الى ذكر الله وذر البيع فدل على انه لغير هذا الوقت المباح. وكذلك. الأحاديث الكثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض وقوله البيع عن بالخيار وما أشبه ذلك الحاجة داعية إلى البيع لماذا؟ لأن الإنسان قد تتعلق حاجاته بعين موجودة عند غيره ومالكها لا يبذلها مجانا في الغالب فاحتاج الى ان يعطيه عوضها وبه مصلحة للطرفين المشتري ينتفع بهذه العين يلبس هذا الثوب او ياكل هذا الطعام أو يخدم هذه الشاه او هذه الدار أو يقرأ في هذا الكتاب والبائع ينتفع حيث يحصل له غالبا فائده يشتري السلعه مثلا بعشره ثم يبيعها بربح درهم او اكثر او اقل فيحصل له ربح في ماله الذي بذله يشتري غالبا رخيصا ثم يبيعه بارفع من اشترى به في الغالب وهذا وجه النفعة فذه منذعة لكل من الجانبين فالحاصل أن الشرع جاء به وأجمع العلماء على ذلك يعني أجمعت الأمة على أن البيع على أن البيع مشروع ومباح للحاجة إليه كما ذكرنا <تصفيق> وينعقد لا هزل أما الهزل إلى طفل لحقيمته فلا ينعقد به لعدم الرضا وكذا التنسية لحديث وعندما لكل إما نوى بالقول الدال على الزيع والفراء وهو الوئيجاب والقبول فيقول البائع بعتك أو من نبتك ونفو ذلك ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت حول تغيت ونفوها يترى أنه لا لا ينعقد هزلا ولا تلجأ الهزل ضد الجد وهو التنسخر بالبيع أن يتضايع وهما غير وجاد ديني ولا عازمين على البيع بل يقول على وجه المزاح والضحك بعتك كذا و يقول اشتريت, اشتريت بستانك استرعته مستعنك أو بعنى بيتك الذي أنت تسكنه هيقولوا هي بيتك هو هو يسخر ويعرف صاحبه أيضا أنه متنسق او بكذا معلوم أنهم كل منهما عارف بنية الآخر فلهذا يعتبر بيع هزل فلا يقع لو أشهد عليه فقال انه باعني امام لا فيقال له احلف انك ما عرضت انه مازح هازل بذلك هو فاذا حلف بانه لم يكن فيحلف الثاني انه هازل او جاد وكذلك الشهود والغالب ان بيع الهزل ما يحصل لا على البائع ولا على المستنير ولا على الفاضلين يعرفون بالقرائن انه لم يكن بيعا حقيقيا اما التلجئه فمعناه الالزام الالزام بالبيع والالجاء اليه والقهر عليه فيبيع قهرا فمثل هذا يعتبر مكره فملكه باقي في عين سلعته فإذا جاءه إنسان معتدي وقال له بغير حق بعني سلعتك شاتك أو سيارتك أو ناقتك وإلا أخذتها قهرا أو قتلتك أو له ذلك الجاه الى ذلك وقهره ابو دارك واخرج منها ما يعتبر هذا بيعا ولا تخرج من ملكيته لان هذا ظلم واكراه لكن لو كان الاكراه بحق جاز كما لو اكره على وفاء دينه دين في ذمته فإلا له أوف دينك وإلا دعنا من مالك دعنا من غنمك وبعنا من أرضك ونحي ذلك فاضطر إلى أن امتنع وبيع قهرا عليه فهنا البيع بحق الإكراه بحق لوذاء دين لازم عليه وهو مانع له عن القدرة فيعتبر مناطلا كذلك عرفنا أنه لا ينعقد أنه لا ينعقد مع هذه الأمر التلجئة والهزل الصيغة التي ينعقد بها ذكر أنه ينعقد بصيغة قولية وبفعلية الصيغة معناه ما يصوقه المتعاقدان من العبارة ينصاغ عباره ينعقد بها البيع ويتحكم ويصير لازمة هذه الصيغه هي الاجابه والقبول اذا كانت صيغه الفوليه الاجابه ممن من البائع القبول من المشتري فيقول البائع قد اوجلت او بعتك اجلت البيع بعتك الثوبة وبعتك الكتاب بعشرة هذا الإيجاب هل قبول أن يقول قبلته استريته أخذته وافقت على ذلك ونحو ذلك وليس له صيغة محددة بل كل عبارة منهومة بين المتخاطبين تدل على الموافقة يفهم بها أنه بيع ليس شرطا ان ينحصر في ثلاث عبارات بعتك او ملكتك او نحو ذلك لان الاصطلاحات قد تكثر الصيغة تاني القولية والفعلية يصح بهذا وقدم الصيغة القولية لانها الغالب فاصيغة الفعلية الاجاب والقبول وهل يشترط الترتيب بينهما والمؤالات ما الصحيح أنه لا يشترط الترتيب فلو تقدم الايجاب أو تقدم القبول صح إذا قال اشتريت منك الثاوبة بعشرة فقال قد بعتك فلا حاجه الى ان يقول قد قبلت مرة ثانيه اشتريته هذه يكفي يعني يجوز تقدم القبول على الإيجاب عرفت ان القبول من المشتري فيجوز ان يقول اشتريته قبل أن يقل بعتك لكن الاصل تقديم البيع الهدف والعرف له مدخل أنت تعرف الآن أن أكثر الناس لا يستعملون الصيغه بل يقولوا بكم تبيع هذا الرطل من هذا العود مثلا أو الزراعة من هذه الثياب أو السات من هذه الغنم أو ما يشبه ذلك يقولوا بخمسة بعشرة فيقولوا اشتريت او اعطني وما اشبه ذلك فاذا لا يلزم على هذا التلفظ لا يلزم التلفظ واذا لم يلزم التلفظ واكتب فيها بالمعاطات فنقول ان الصيغة ايضا لا يلزم فيها الترتيب بل يجوز تقديم القبول ويجلد تأخيره أما الموالات معناها أن, تكون... أن يكون القبول بعد الإجاب في حينه والصحيح أيضا أن ذلك ليس بشرط فلو مثلا قال بعتك الشاتد مئة سكت المشترع ساعة وهما في المجلس او ساعتين ثم قال اشتريته اشتريت البيت اشتريت الشات اشتريت السياره بالمئه او بالالف صح انعقد لا حاجه الى ان يقول قد جئتك او قد وافقت وكذلك لو قال باعني السياره بالف ب بعشرين الفا فسكت البائع ثم قال بعد ساعه وهم في المجلس او ساعات قد بعتك انعقد البيع لا حاجه الى اي جد فعرفنا بذلك أنها ان الناس على ما يتعارفون وسبب ذلك أن المبايعات والمبادلات والمعاملات أكر الناس فيها على اصطلاحاتهم وعلى عرفهم فلذلك كثر استعمالهم عبارات لم تكن يعني موقفا عليها بدليل فيقال ان الأصل في هذه المعاملات وهذه الاصطلاحات الاباحه الا ما منع منه الشرع و بالمعاصاه بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه لان الشرع ورد بالبيع وعلق عليه احكامه ولن يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه الى العرب والمسلمون في اسواقهم وبياعاتهم على ذلك ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن اخigible رضي الله تعالى عنهم استعمال الإيجاب والقبول ولو ا ذلك 들ينه بيانا عاما وكذلك في بالجبة والهدية والصدقة فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم استعمال ذلك فيها قاله في الشض ounding وجهاتك واسمعنا أن يعطيه السلعة وهذا يعطيه النقود ولا يتلسى وهذا إما ان تكون السلعة معروفة وإما أن يكتب عليها قيمها يكتب على كيس قيمته يكتب على الموزونات سعرها بالكيلو أو ما يشبه ذلك فيجده موزوناً فيعطيه النقود ويعدها ويجدها بقدره ويعطيه هذه السلعة او ما يسمح له وقد يكتب مثلا عليه ثمنه يكتب على السياره مثلا قيمتها فيعطيه القيمة ولا يتكلم او ياخذ العلبه اذا كان معلبا يعرف قيمتها ويعطيه القيمه بدون كلام فيصح ذلك وتسمى هذه المعاطاه وكذلك باعت الخبوز واللحوم ونحوها معروفه القيم عندهم فاذا اعطاه مثلا اعطيته مثلا عشره اعطاك من الخبز قيمتها وانت ساكت اعطاك, أعطاك من اللحم قيمتها ولم تتكلم لان هذا شيء معروف أو أعطيته مئة وقلت أعطني من هذا المكيل الذي يكال مثلا كقرنفل أو بل أو ما أشبه ذلك فأعطاك قيمتها وانت تساوه ساكت فإن ذلك جائز فيثنان الدليل عليه وهو أنه عليه السلام أقف الناس على استلاحاتهم ولم يشترق ولم عنه انه قال لا يصح البيع إلا بإيجاب وقبول ونظم الباعه ان يقول بعتك ولم المشتري ان يقول اشتريت فلما تركهم على ذلك دل على أن هذا أمر واسع وذكر الشارع أيضا أنه يلحق بذلك ما يشبهه الهبا تصح أيضا بالمعاطات كما سيأتينا في بها إن شاء الله وكذلك العطيه وسائر المبادلات تصح بالمعاطاه ولا يشترط فيها الايجاب والقبول وشروطه سبعه احدها الرضا لقوله تعالى إلا ان تكون تجاره عن راض منكم وحديث انما البيع عن راض رواه محمدان فلا يصح بيع المكره بغير حق فإن أصاها الحاكم على بيع ماله بوفاء إليه صح لأنه حمل عليه بحق يقول شروطه سبعة هذه السبعه بالاستقراء ما ورد بها نص. لكن تتبع العلماء الأدلة بأوجهه لا يصح إلا بهذه السبعة. وأدلةها كما سنعرفنا عمومات ويكون بعضها دليله خصوصي ذكر الشرط الأول وهو التراضي الرضا من البائع ببابل السلعة ومن المشتري ببابل القيمة يخرج البيع بإكراح فالقرآن قد دل على التراضي لقوله تعالى في هذه الآية عن تراض منكم وكذلك السنه في هذا الحديث عن تراض انما البيع عن تراض التراضي اي الرضا معناه الموافقه رضي على الشيء بمعنى وافق عليه واباحه وسمح به وقوله إنما البيع عن تراض كان انما للحصر يعني لا يصح البيع ولا يكون بيعا الا اذا كان عن تراض فاذا لم يكن عن تراض بل فيه غصب واجبار وقهر فلا ينعقد ولا يصح بيعا ثم استثنى من ذلك الاكراه بحق فدل على الذي لا يصح هو بيع المكره بغير حق ومثل كما سمعنا بما اذا اكره الحاكم على بيع شيء من ماله لوفاء دينه فانه واجب عليه ما دام عنده اموال عنده تجاره عنده سلع وبضائع مثلا حبوب او اكسية او ادوات او سيارات او دواب او قطع ارض او املاك وهو مطالب بديون والناس يطالبونه واجب عليه يعطيها حقوقهم فاذا انت نعوه تدخل الحاكم الزمه باي بير فاذا لم يفعل داع الحاكم عليه فهذا اكراه بحق الثاني الرشد يعني ان يكون العاقل جائز التصرف لانه يتوله الرضا فاعتبر فيه الرشد كالإقرار فلا يقح بيع الميت وسفيه ما لم ياذن وليهما فيفتح لقوله تعالى وارسل اليتامى معناه اكتبروهم لتعلموا لهم، وإنما يتحقق بتطوير البيع والشراء إليهما وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن لأن هذا الغذاء رضي الله تعالى عنه اشترى من قبيل عصورا فأرسله ذكره أبي موسى وغيره هذا الشرط الثاني الرشد والعقد والمعرفة فيخرج غاقد ذلك كالصبي والمجنون والسفيه، فإن الغالب أنهم يشتدون المال ولا يفرقون بين الغابن وغيره ولا يعرفون قيمة المال فربما أتلفوه فربما باع رخيصا وربما اشترى غاليا ونحو ذلك فلذلك من الله تعالى عن تسليطهم على المال بقوله ولا تؤفسوا فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أي لا تسلطهم عليها بيثلفوها فلا يجوز أن يسلط أن يجعل الطفل الصغير في المسجر فإنه قد يخدعه الناس ويشترون منه بأقل من القيم وكذلك لا يعطى اموالا كبيرة يشتري بها فربما يبذلها فيما لا قيمة له ولا أهمية له ثم سمعنا أنه استهلي من ذلك حالة الاولى الشيء اليسير لقصتها هذا العصف يجوز الشيء اليسير والناس الآن يتساهلون في الشيء اليسير واليسير في كل زمان بحسبه أني أدركنا زمنا القرش فيه ليس بيسير ورب الريان ليس بيسير ولكن الآن العشرة يسيرة يشاهد الآن أنه يططح له عشره واسمه خمس سنين أو سبع سنين ويذهب ويشتري بها حاجات لنفسه خاصه يعني لعب ولهو وما يشبه ذلك يجوز في هذه الحال معاملته في هذا المقدار لكن ما زاد على ذلك مما لا يتسامح الناس به فلا يعني معروف ان الطفل ما يعطى الخمسين ولا بس وسنه خمسون خمس سنين او نحو فلا يجوز للباعة ان يخدعوه ويعطوهم سلعة بهذه الخمسين او المئة او نحو ذلك لانه في الغالب انه ما اعطيها عن رضا قد يكون اخذها عن غير علم من اهله وذهب بيائلة الدكان او ما عشبها فالنحو ما انه يتسامح بشيء اليسير الشراء المعتاد ولكن اذا كان على قدر ما عتاده الناس فلا بأس فغالبا انه يشتري من حاجاته لعبه وما يأكله وما يشبه ذلك كما هو معتاد اما الشيء الثاني الذي رخص فيه فهو اذا رخص له وليه ويكون هذا الترخيص كما سمعنا عن الاختبار وقد يميز ويفقه ويعرف فيرخص له او ابن عشر سنين او ابن سبع سنين او ابن تسع يرخص لبعضهم ويختلف الأطفال بحسب قوة الذكاء وخفته فمنها الاطفال من يعقل ويعرف أهمية المال وهو ابن عشر سنين في ويشتري ولا يقبل ومنهم من لا يعرف قيمتها فيبلغ العشر والعشرين وهو لا يميز وذي أجل ذلك يأتينا إن شاء الله في الحجر أنه يحجر على السفيه ما داما سفيا ولو بلغ العشرين والثلاثين ولا ينكر من معله حتى ولو كان معله فعلى كل حال يستثنى عن حاله السفيه حالتان الشيء اليسير والشيء المأذون فيه لا الثالث كون نبيع ماله وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضروره كالماقول والمشروب والملبوس والمركوب والعقال والعبيد والدماء لقوله تعالى واحد الله البيع وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جاب رضي الله تعالى عنه بعيرا ومن اعرابي فرسا ومن أعرابي مرتا وذكر عوة رضي الله تعالى عنه في شرائشات وما من مجبرا وحلسا وقدحا وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرايها فلا يفق بيع الخمر والكذل والبيلة لحديث جاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والبيلة والخنصير والأصنام لحديث مواه الجماعة وعن هذه ما الحديث الحديث رواه الجماعة وعن حبيب سعود رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر الضرير وحوان الكاهر هواه الجماعة وليسح بيع الكلب عندنا مطلقة وكذا الميتة حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالجبار أفاده والدي أمسع الله به آمين هذا الشرط الثالث هو أن يكون النبي مالا يعني فيه منفعة مباحة بكل حال يخرج ما لا منفعة فيه أو ما فيه منفعة محرمة أو ما فيه منفعة مباحة لا مطلقة بل خاصة فالمال الذي فيه منفعة مباحة بكل حال هو الممتلكات التي تملك للاستغلال أو للاستعمال أو للاستهلاك فالأقوات الحلال الماكل والمشارب ونحوها هذه مباحة ومن اعتقد تحريم الخبز مثلا أو نحوه فإنه يعتبر مرتدق لأنه من جملة الرزق الذي رزقه الله عباده كذلك الأكسية التي تلبس للرجال والنساء أموال ينتفع بها وهذه من جملة المباح وكذلك الأعيان التي ينتفع بها كالمراكب والدواب المباحة ونحوها كالبهيمة كل وكذلك و. ما يستخرج من البحار كالجواهر والمعادل المباحه والاسماك ونحوها هذه اعيان مباحه فبيعها لا خلاف في جوازه وان الذي لا منفعه فيه لا يعني ما يمكن أن ينتظر به أصلا فإنه لا قيمة له يعني قد يمثل مثلا بالحشرات وما أشبهها لا منذعة فيها ولا يجوز بيعها وكذلك ما فيه منذعة ولكنها محظمة كالات الأغاني وما اشبهها منزعتها محرمه وكذلك الذي فيه منزعه مباحه للحاجه مثل كلب الصيد او كلب الماشيه فانه منزعته مقصوره فلاجل ذلك لا يباع لا يحل بيعه عندنا خلافا للحنفيه والأدلة على منع بيعه كثيرة والمساله فيها جدال من الحنفية ومنازعات ولكن لما صحت الأحاديث التي فيها النهي عن بيعه وقرنه بما هو محرم إجماعا وهو مهر البغي وحلو على الكاهن دل على أنه حرام فمنه حرام حرام فلياجل ذلك لا يباع وأن بقية ما ينتفع به وإن لم يكن مأكولاً يباع فيباع مثلا الحمار للركوب والبغل للركوب وإن لم يكن مأكولاً تباع الطيور التي إلى الصيد كالبازي والصقر وما أشبهه لأنه ينتفع بها بتحصيل الصيد وليس بها النجاسة التي في الكلب ولا النهي عنه وهكذا يعني قد اختلف في بعض الأشياء ربما ياتينا تفصيلها وربما مر بنا أو مر بكم بأماكن له بيع الهر هل من منظرة هل يباع أم لا وكذلك بيع السباع التي لا يصاب بها أو التي قد يصاب بها فالحاصل أن نعرف أن الأشياء التي فيها منفعة مباحة كالمأكولات والملبوسات هذه حلال بيعها اجماعا والأشياء التي لا منفعة فيها لا يجوز بيعها والأشياء التي فيها منفعة محرمة لا يجوز بينها. هو التي فيها منذعة مباحة للحاجة لا تباع كالكتب. فأصبحت أربعة أكثر. الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وبالسائل يقول قول الشارح ان البيع جائز بالاجماع يقول بعضهم ان الاجماع لن ينعقد قط بمعناه الاصول واتفاق المجتهدين الى اذا لا يكون بقول الشارح تجاوز ام ان هذا القول الملكر ليس بصحيح نقول بل انه صحيح وذلك لأن الأمة الإسلامية قد نقل وعرف واشتهر تعاملها بالبيع ولم ينقى الخلافة ولأن ضرورة الناس إليه ولو قال قائل إنه مكروه أو إنه غير جائز لنطف ذلك القائل إلى البيع فليس هناك احد مستغن عن البيع اصلا وعن الشراء اصلا فلما كانوا من الضروريات اصبح الحكم عليه يقينيا واما كلام المجتهدين فهو في الامور التي تحتاج الى اجتهاد وأما مساله البيع فلا تحتاج الى اجتهاد متى تحتاج الى نظر وتتبع ادله الادله واضحه وما يقول كونه فلا يصح بيع المميز لا, لا يصح بيع المميز يعني الصغير ولو, ولو أنه مميز حتى يكون رشيدا إلا في الأشياء التي استثنينا وهي الشيء اليسير والمأذن له الصغير <تصفيق> المميز <تصفيق> لا. المميز أنه الذي في قرب السعادة. يعني إذا قال عليها أنه مميز. ما يصح بها رشرا. ما حكم سرعة السيارة تستطيع أن يمنع من يبيعها. ما دام أنها مبيعة بكل حال. تمكينا له عقوبة له فيصلح والحال هذه أن تشتري منها واختلفوا فيما إذا ألزمتها الحكومة بضريبه ظلما لو قدر مثلا أن إنسانا جنأ أو اعتدأ فضرب عليه ضريبة وقيل جزاؤك أن تسلم وتدفع ألف او عشرين الفا فباع باع مثلا سيارته وباع ادواته باع مثلا ادواته التي يستعملها حتى لو باع مثلا نعاله او ما اشبه ذلك فهل يجوز ان تشتري منه أم لا يقول بعض العلماء مكروه مكروه الشراء منه ولكن الاقرب انه جائز لان في ذلك تخفيف عنه يقول لنا استوقعوا يتوقفوا وتوضعوا ما باعها إلا بقليل فإذا اشتروا منه فانقضت حاجته إذا كان البلد بحاجه إلى هذه السلعة والبائع قد خزنها ولا يريد بيعها فليجيز على الحاكم يكراه على بيع السلعة يأتينا وكلاما في تكلم العلماء في مساله تحديد السلع ويسمى التسعير وورد فيه حديثا بالمنع ولكن اذا حصل على المسلمين ضرب فالصحيح انه يتدخل الحاكم فله ان يتدخل عند الذين يحتكرون ويامرهم بالبيع ويخبرهم بأن النبي عليه السلام قال لا يحتكر إلا خاطئ كيف يحتكر السلاء والناس بحاجة إليها فيجوز أن يكرههم على بعيها بالثمن المعتاد وأما لو اتفق أهل السلاء على الخزن حتى ترتفع وتغلو ويتضرر الناس فإن هذا يعتبر حراما وضررا من الضر ضر الله به فللحاكم التدخل في ذلك هل ينفذ تصادره الصغير وأنه ببيع شراء إذا لم يغبن ذكرنا أنه ينفذ إذا لم يكن هناك إذا لم يكن هناك غبن وكان في الشيء اليسير وقد فأعطي مثلا من قبل لأهله رقودا كالمعتاد فلا بأس لذلك. لا. إذا كان يعني إذا حصل غدا ياتينا في الخيار أنه له الخيار. إذا غدا غدا يخرج عن العالم هذا يقول يرى شيخ الإسلام في ابن هذا النبي عليهالهذا يقع. ما دليل شيخ الإسلام في هذا أنا أقول كل... إذا كان يرى ذلك فلعل وجهة نظره أن هذا فما إذا تمت الشروط بأن أظهر البيع وشهد الشهود ولم يكن هناك قرينة أنه هازل والحاضرون يسمعونه عندما أوجب فمثل هذا لو قال اني مازح وإني هازل قد يكذبونه فيقع خصومه فيعاقب ويقال له انت بعت ضيعا ظاهرا ولن تظهر انك هازل يعني ما ادعيته في حاله العقد يمكن هذه وجهه نظرك فيجود صراع طيور الزينه للزينه فقط كالمببغى نقول على كل حال فيها منفعه يعني الزينه هذه فيها منفعه يعني جمال ونحو ذلك وهي من جمله من جمله الاشياء التي تملك الاباحه ولو كانت بها زينة يعني مثل الستور التي قد تستثمر بها الحيطان ونحو للزينه والفرش ونعيش بها التي للزينه لا للاستغاش يقول من الحكم الراجح في بيع المهر في بيع الهرد في بيع يعني الصحيح انه ما يجوز يعني ليس في نزعه خاصه ما دام أنه لا يأكل وما دام أنه ليس فيه منفعة خاصة لا فاعدة يمكن هناك من ينتثق به أنه يأكل الحشرات يأكل الحيات والعقارب ويقتلها ولكن هذه ليست في ملكية الإنسان يذلمه به يقول كلب الفراسة منه فائده كثيرة، فليجوز بيعه لأنه يحرس البيت ويحرس الغنم ويحمي صاحبها من الذئاب، صاحبه من الذئاب حتى ولو كانت فيه هذه النزاع عند يعني أكثر العلماء على أنه لا يجوز لصراحه الادله هذا يقوله يوجد عبد الأطباء يشترون عظام جثث ثم حكم الذعي والشراء في ذلك نقول ما يجوز يعني إذا كانت هياكل وصور فهي تدخل في الصور نهي عنها وإذا كانت جثث آدميين فلا يجوز مثلا تحنيطها وإبقاؤها لأن الأصل أنها تدفن وتُقبر، وأما تحنيط بعض بعض الدواب وإبقاؤها على كش كشبه الحيه هذا جرى فيها كلام وأباحها بعضهم عندهم أنها ليست صورة وإنما هي المخلوق حقيقة يعني لا يحنط الضبع والعنون وتبقى كأنها حية برؤوسها باقية واقفة أمام الداخل ونحن فمثل هذه منعها قوم قالوا إنها صورة وصحيح أنها ليست صورة ولكنها هي عين حرق الله وإنما حلطت حتى بقيت بهذا العلاج إذا اتخذت من باب الزينة أو الجمال لأن ذلك رب أسبب يقول ما حكم لن حلاكة لم أجد بحاجة لم أكن بحاجة لها وهي ماكنه كاربائية للوجه فقط ولكن بعد ملتزمت التزمت وقعد هيئه لحيتي اريد التخلص منها هل يجوز اهداؤها على كل حال يمكن ان ينتفع بها في غير حلق الوجه يعني قد تحرق الراس ونحو ذلك فإذا ما نقول انها موقوفة على حلق اللحية، دام أنه ينتفع بها غير ذلك، يجوز بها، لكن لا تدع على من تعرف أنه يشتريها لحلق اللحية فقط، بل تجد من يشتريها من الذين يستعملونها غير ذلك، هذا يقول بعض النساء المسلمات تحت دافع الفقر والحاجة يقصص مشعورهن عند طولها وحسنها. أو بعضها لأغراض مختلفة كمحلات اللعب والدماء أو محلات خلاق النساء وهي محقمة للوصال ما حكم البيع يعني بيع الشعر لأجل الوصل هذا حرام يعني كون المرأة تجز شعرها وتبيعه لمن يبيعه على من يصل الشعر حرام أما أردنا أيضا أن ذا جز شعر راس المرأة لا يجوز، يعني لا يجوز أن تقص من شعرها، ولو كان طويلا على الصحيح، فما إذا كذلك فإنه لا يتصور، يعني ممنوعة من أصل أن تقص وتقص من شعرها، فإذا كان كذلك فكيف نبيح لها بيرق؟ لا ذلك. الله يناله انه لا يجوز ما تقوم ببعض الاعضاء الادميه كالكليه هو نحوها. المسلم ما يتصرف في نفسه فلا يجوز له ان يقطع شيئا من اعضائه ولا لا للبيع ولا لغيره لانه ليس مملوكا لنفسه ليس مملوكا لنفسه بل هو مملوك لله فلا يجوز ولما شراؤها من كافر عند الضروره لا بحروا بعض المشايخ قالوا إذا كان هناك ضرورة ملحة ان هذا توقف حياته على إبدال كليته لكلية إنسان فإنه يجوز فالعادة <تصفيق> يقول لنا ما تنفع إلا إذا أخذت منه وهو حي فيأخذنا منه بآخر رمك منه إذا تحقق موته فأما المسلم فلا يجوز له ولا يجوز لمرهته فان يبيع شيئا من عضائه عند موته بل يترك كما هو ويدفن كما هو فالله ما يعرف هذا ان انه ما يجوز لكنه تساهل الناس الحمد لله رب العالمين Alleen al die mensen die hier zijn, zijn, zijn, zijn, سبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الموالك رحمه الله تعالى الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذنا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقت ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه لا تبع ما ليس عندك رواب الخمسة قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد هذا الشرط الرابع وهو ان يكون النبي مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه كالوكيل فلا يصح بيع الفضولي ولا بيع شيئا لم يدخل في ملكة معين وكذلك بيعه ما ليس له مالك معين كل ذلك لا يجوز. فأما المملوك للإنسان إنه هو الذي استقل بملكه فله أن يبيعه. وأنما إذا لم يكن في ملكه. أو كان له شركاء فليس له بيعه إلا إذا فوهوه ورضوا بوكالته إذا كان البيت أو الأرض أو البستان أو الجمل أو نحوه مشتركا بين أربعة فليس لواحدهم أن يبيعه كله لأنه لا يملك إلا جزءا منه مشاعر لكن يجوز له أن يبيع جزءه نصيبه وحصته ان أن يبيعها. فأما أن يبيعه كله وهو ليس في ملكه فلا يجوز. وكذلك إذا كان ليس بمملوك له بطريق الأولى. أن يبيع شاة زيد أو يتصرف في عين مملوكة لزيد فإنه لا يحل له وذلك لأنه إنما يتصرف فيما يملكه أو فيما وكل فيه يجوز أن يبيع بالوكالة وسوف يأتينا إن شاء الله باب الوكالة وبيعا ما تصح فيه الوكالة ما يصح أن يوكل فيه فنقول إذا باع الإنسان شيئا ليس بملك الله ماذا نسميه نسميه فضولي الفضولي هو الذي يتصرف في ملك الغير بدون اذن كان يعتق عبد غيره أو يبيع شاته أو يوقف بيته أو ما يشبه ذلك بدون تفويق فمثل هذا لا ينفذ وإما هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك فذكر حكيم ابن حزام أنه يأتيها الرجل يريد سلعة ليست عنده فيبيعها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا حكيم لا تبع ما ليس عندك لكن هذا الحديث يراد به العين لا تبع عينا معينة ليست عندك وليست في ملكك كأن تقول بعتك هذه الشاه التي هي لفلان لأنني أتجرأ عليه وأعرف أنه سوف يبيعها ويوافقني لا يجوز لأنه قد يكون باعها وقد, تغير وقد تتغير نية فلا يجوز أن تبيعها وكذلك لو علمت أن زيدا قد عزم على بيع بيته ولم توكل أنت لم يكن لك أن تبيعه ربما إذا بعت هذا البيت الذي هو من كل زيد يكون قد باعه زيد أو يكون قد رجع أو يكون قد وقف أو قد تصفح بيه أو قد أصبح مشتركا فلا تبعه لكن عندنا مسألة أو واقعة يقع فيها التجار كثيرا وهي أن التاجر يتطل به أحد عملائه وأحد أصدقائه فيقوله أريد منك عشرين كيسا من الأرض مثلا أو أريد أو أرسل لي خمسه سيارات مثلا من نوع كذا يريد سلة وهذا التاجر ليست عنده قد يطلب منه شيئا كثيرا ليس عنده فيقول أخبرني بقيمتها فيخبره يحضره بأن قيمتها كذا وكذا قيمة الكيس أو قيمة العلبة أو قيمة الثوب من كذا وكذا ثم هي ليست عند التاجر ولكن يعرف أنها عند أحد التجار الآخرين فيتصل بذلك التاجر الذي هي عنده ويقول أريد منك عشرين قطعة كذا فيتفق مع التاجر مع التاجر بسعر رخيص والتاجر مع المستهلك بسعر ارفع مثل هذا هل يجوز ام لا شيء واقع يعمل به التجار كثيرا يتفق مع المستهلك على سعر الكيس بمئة ويشتريها من التاجر تاجر مع تاجر الكيس بتسعين مثلا ولكنه يعتل باني اشتري من التاجر مئة أو خمسمئة قطعة وأبيعها على هذا المستهلك على خمسة وعلى هذا عشر وعلى هذا ثلاث أبيعها متفرقه وهكذا عملي فأنا عندما اتصل بالمستهلك المستهلك ليست عندي أو ما عندي إلا بعض منها عندي قطعة وقطعتان أنا أعلم أنها موجودة ومتيسرة وأنها لا تزيد عن هذا السعر عند البائع كلهم على المستهلكين فنقول لا بأس بذلك إذا كنت تتحقق وجودها وأنك سوف تتحصل عليها وانك لن تربح عليه اكثر مما يربح الناس الذين يبيعون على المستهلكين ولكن لا تعقد ولا تقبض منه حتى تتحصل عليها فانت احضره براس المال الذي تبيعه او بالثمن الذي تبيعه ولكن لا تقبض منه حتى تسلم ربما يرسل اليك القيمه وتقول بعتك الكيس بمئة ثم لا تجد تتصل التجار فلا تجد أو تجد السمن قد ارتفع أو نحو ذلك فتكون قد عقدت على, على مفقود فلا تاكد ولا تأكبر من المستهلك حتى تأكبر من التاجر وتتحقق يكون كلامك مع المستهلك موعد يعني على وجه الوعد الفاصل أنهم في هذه الحال يتجرأ كثير منهم ويعقدون ويعزمون وهم ليست عندهم السلع السياب عند الخياطين مثلا والأدوات عند الباعه عند متفتكة ولكنهم راثقون بوجودها فلعل الحديث خاص بما إذا خيف أنها مفقودة فلا تبعها وهي ليست عندك مخافه أن لا توجد فالخاصة ان هذا الشعب يفيدنا أن الإنسان لا يبيع إلا ملكاه فنعرف أن الأعيان إما مملكة لدي وإما مملكة لغيرك واما مشتركه بينك وبين غيرك اما شركه يعني مشاعه واما مجزعه فان يكون لك شمال الارض ولي جنوبها فاما المشاعه فلك ان تبيع جزءك وكذلك المجزعه لك ان تبيع حصولك وانثيلك وليس لك انت ديار الار كلها لا تذ ما ليس في ملكك وما ما لا مالك لها فانها ما تباع الذي ليس له مالك نهل الوقف البيت الموقوف على ابن السبيل مثلا ان نحن لا يباع ليس له مالك معين الا ناظر الوقف له أن يبيعه إذا تعطلت مصالحه يأتينا إن شاء الله في الوقت لا. فلا يصح ضيع الفضولي ولو أجيز بعد لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وعنه يصح مع الاجازه وهو قول مالك وإسحاق وابي حنيفة فباعت الاتى وصاحبها كانت تفقم وتفقم لو باعها غير ذمه في قول اكثرين قالوا في الشرع نرى هنا ان الفضولي هو الذي يتصرف في ملك الغير بدون اذن الذي يبيع صنعه غيره بدون اذن الغير هذا الفضولي ذلك الفضولي قد يجاز وقد لا يجاز قد تتجرأ على صديقك وتبيع بيته وتبيع عشاتها وتبيع سيارته وتقول اني رأيت غرطة رأيت هذا انسانا سوف يستري بثمن رفيع فخصصتك وعرضت انك تحب بيعها بهذا الثمن فبيعتها وتجرات عليك فهل يصح بالاجازة ام لا سمعنا فمعنى أن فيه خلافا ونقول الصواب أنه يصح إذا أجلت لأنه تعتبر الإجازة كأنها التداء عقد فإذا قال قد أجلتك إن بيت بيتي بعشرين ألفا أو بعشرين أو بمئتي ألف أجلت بيئك أو إن بيت شاتي مثلا سيارتي بكذا قد أجلتك فلا مانع من اعتبار ذلك إن شاء الله هذا الصحيح أن بيع الفضولي أنه لا يجوز إلا بالإجازة وتعتبر الإجازة كأنها تجديد وكأنها كلاما ممتدأ فالذين قالوا انها لا تعتبر وأن الفضولي فصاقفه باطل من أصله قالوا لا بد أن يرجع المشتري ويشتري من المالك أو أن المالك يفوض الفضولي ويقول دع قد أجلتك فيجدد الفضولي عقدا جديدا مع المشتري هكذا قال الذين منعوا ولعل الصواب انه ان شاء الله يجوز بالاجازه المسألة الثانيه اذا بعت سلعته وهو حاضر وصامت يسمع ويعرف انك جاد لست هازلا ويرى ذلك المشتري عندما عزم على الشراء وانت ساكت وحاضر ترى أن العقل وقع على عين سلعتك على سيارتك على كيسك على شاهتك وانت حاضر وهي ملكك في هذه الحال الفقهاء كما سمعنا يقولون ما يجوز، لأن السكوت قد لا يدل, يدل على الرضا ولكن الصحيح ان شاء الله انه يدل لانك لو كنت ساخطان لتكلمت تالف انه فضولي وانه تجرا عليك ورأى هذا الوارد العازب الراغب وقال اغتنم وجوده وانفعوا صاحبي فباعها وانت حاضر فاقررت ذلك الصحيح ان شاء الله انه يجزي لأنه ما دام أنه يسمع ويرى وحاضر ويفهم الكلام ومع ذلك صمت وسكت أن يتابعون يسلم هذا القيمة يسلم هذا السلعة وهي سلعة هذا الساكت فسكوته دليل لضعف الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الأجد والشارك ولو لقادر على تحصيلهما. لحديث أبي سعيد الله صلى الله أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آدم رواه احمد ولمسلم عن أبي رائرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وفاستره القاضي وجماعته بما تردد بين امرين ليس احدهما أظهر هذا الشرط الخامس وهو القدرة على التأثلين يعني قدرة المالك على أن يسلم العين المبيعة أو قدرة المشتري على أن يسلم الثمن المعين فإذا لم يكن قادراً فلا يصح البيع وذلك لعدم تمكن البائع من التسليم وعدم تمكن المشتري من الاستلام وكيف ينتظر بشيء وهو لا يستطيع تحصيله. لكن لو قال البائع، لو قال المشتري، دعني وأنا أدركه أو أسعى في تحصيله، أقدم المشتري على ذلك وجزم. يفرق بيننا إذا كان قادرا أو غير قادرا قد تكون أنت, أنت تستطيع أن تدرك ذلك العبد الآبق عبد تعرف أنه أبق وأنه توجه إلى المكان الفلاني صاحبه لا يستطيع أن يلحقه ولكنك تستطيع أن تدركه وتقبض عليه فتقول بعنيه قيمته لو كان موجودا مثلا الف والآن هو آبا بعنيه وأنه يتكلف أدرك أهل يقولون يجوز بيعه معلقة فإن ذهبت ولم تدركه فإنك تستعيد ذراهم فتقول أنا اشتريته على اني سوف أدركه ولكن لم أدركه رد علي ذراهمي واما اذا ادركته فانك تملكه اي أن صاحبه جعل زياده كاجره جعل ما نقص من القيمه كأجرة وهكذا لو شرد الجمل وعدت انك ستدركه أو الهرج ستدرك على سيارة مثلاً او نحو وصاحبه لا يقدر على ادراكه فيجوز يجوز ان تشتريه ولكن لو عجزت بعد ذلك فلك استعاده الثمن لكن هنا لا يجوز لك ان تخفي مكانه وتقول بعنيه وان تعاله مكان الجمل لو ضاع جمله ولكنك تعرف أنه بالشعب الفلاني الهلاني أيس منه فجئت هو وقال سبعني جملك وأنا أطلبه ولا أدري هل هو بعيد أو قريب أحفيت عنه أنك تعرفه وأنه في مكان قريب فبدل ما كان الجمل مثلا بألف باعك إياه بخمس خمسمائة لو علم أنه بالشعب الفلاني الهلاني القريب ما باعك إلا مثلا بتسعمائة أو بسبع أبي بهمات فلا يحل لك كان تخفي لان هذا غش وخداع فالحاصل انه اذا كان غير مقدور على تسليمه فلا يصح بغرا ويمثلون بالطير الطير في الهواء لا يقدر على الطيران اليه يعني كانوا يحلمون انها توجد الطائرات مثلا او ما فيقولون اذا طار الطير كالبازي والسطر فلا يجزء بيعه ولو الف الرجوع لانه ليس بفاهم لو قيل له ارجع ما فهم لو كان عاده انهم يرفعون له الطعام فاذا راه رجع ربما لا يرجع فلا يصح بيعه ما دام طائره ويمثلون أيضا بالسمك في الماء الا اذا كان محوطا كان يكون في داخل شبكه فانه في حكم مقدور عليه ويستثنون أيضا من الطير الطير الذي في محيط كما لو دخل حمام مثلا في هذا المسجد واغلقت ابوابه جاز بيعه ليس له منهج يجوز أن تشتريه لأنه في المعال سوف تدركه ولو انك تعلت في لانه لأنه بمحيط فالحاصل أن بيع ما لا يقدر على تسليمه لا يطر فالجمل الشارد والعزل الآبق والطير هل والسمك في الماء والعين المغصوبة التي لا يستطيع المشتري على تخليصها من الغاصب وما اشبه ذلك ويدخل هذا في بيع الغراب الذي ورد النهي عنه في هذا الحديث الغراب هو ما فيه تغريرا باحد المتدايرين وامثلته كثيرة ويدخل فيه كل ما فيه خداع من احد المتعاقدين للاخر فإنه غش وغرر <تصفيق> السادس معرفه الثمن والمثمن لان جهالتهما غرر فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته اما بالوقت بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصه فيصح في البيع به ثم ان وجده متغيرا فله الكفر قاله في الشرح أو المشاهدة حال الأحد أو قبله بيثير لانه لأنه لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة هذا معرفة الثمان ومعرفة المثمن لا بد منهما الثمن يعني القيمة لا بد من معرفتها معرفتها بالعداد وبالنوع بالعدد كاي يقول مئة ريال وبالنوع كاي يقول مئة دينار من الذهب استرعتها بمئة درهم من الفضة أو مثلا العنة الجديدة يكون مثلا بخمسين جنيها سعوديا مثلا أو ما أشبه ذلك فلابد أن يعرف الثمن بالنوع ذهب فضة نوع السبك مسبوكم بكذا من نوع كذا وكذا قد يكون الثمن من غير النقدين في العادة أن الأثمان تكونوا من النقدين من الثابية الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق الحالية ولكن قد يكون الثمن من غيرهما يعني قد وقد يجعل سلعة كيمتان لسلعة كان تقول بعتك هذه الشات بهذا الكيس احدهما ثمن الاخر مثلا الثمن ما هو الثمن هو ما دخلت عليه البق بهذا بعتك شاتي بكيسك فجالت الكيس هو الثمن أو مثلا بعتك هذا الثوب بهذا النعل الباء دخلت على النعل الثوب بالنعل النعل هو الثمن فالحاصل انه يصح يشترط معرفه العوضين الثمن والمحمل سواء كان الثمن من النقود او من العروض بد من معرهته لأن جهالته من الغرب وقد سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرب عن بيع الغرق فرهنا أو سمعنا أن المعرفة تكون بالعدد وتكون بالرؤية وتكون بالوصف فاذا قال مثلا أبيعتك لهذه الاكياس بمئة ألف ما يصح حتى يبين أنها مثلا عشرين كيسا أو مئتين ويعدها ولا يصح أيضا حتى يعرف نوعها أنها من الرز الفلاني أو من البن أو من القمح يعني ما لها ما بداخلها. وكذلك مالهة مقدارها وزنها كذا وكذا لقلا أو في كل كيس كذا صاعا يعرفون هنا ب... إما بالرقم مكتوب عليها إذا كان مظبوطا وإما بالوزن يعني توزن مثلا وإما بالكيل إن كانت مكيلة معروفة فلا بد من الوصف كذلك بقيه السلع الاصل انها تعرف بالمشاهده فيقلب الشوط ويرى فيه ما فيه يعرف طوله وعرضه وساعته وضيقه وكذلك يشاهد الشاس مثلا يقلب السياره ويعرف ما فيها مثلا يرى هذه الضئية وأن الوصف فذكروا أنه لا يصح البيع بالوصف إلا فيما يصح السلام فيه يأتينا ان السلام يصح بالأعيان التي يصح تبريقها وتنضبط بالوصف يصح السلام في المكين كالحبوب والتموع والسماع والموجود كاللحوم التي قد تنظر وما اشبهها ولا يصلح السلام في الجلود لأنها تختلف في الصغر والكبر نهر ولا في الأواني الصناعية التي تصنع باليد من محاس وصفر ونحو ذلك لأنها تختلف ليس عندهم ميزان يقدرون به المصنع المصنع نحوه فيقولون يجوز بيع الغائب الذي ينضبط بالوصف. يقولوا بعتك عشرين صاعا أو كيسا فيه عشرون صاعا من الأرز الهلاني ولو كان ما رأيته ما رأيته ما رأاه هو يصح ولا يصح اذا كان لا ينظر طبكته، ثم المشاهدة إذا رآه ثم غاب عنه مدة، فليست هذه تلك الرؤية القديمة يمكن أنه رأى يمكن أنه رأى الجمال مثلا قبل شهرين وأن الجمال هزل في هذه الشهرين. او عرج او تايب فإذا راه وقد اختلف عنا كان عليه انجاز له الرجوع فاذا اشتراه بتلك رؤية وهو لم يتغير فلا باس لكن بعض العلماء يقول لا بد ان تكون الرؤيه قريبه عرفنا انه لا بد من معرفه السمن وهو هو القيمه والمثمن وهو السلعه ولا بد ان تكون تلك المارثه اما برؤيا واما بصفة دقيقه والرؤيا لا بد ان تكون قريبه من العقل فاذا كانت بعيدة يحتمل التغير فيها فانه لا يصح ويمثلنا ايضا بما لا يجوز بيعه بالوصف البيوت الدور لا يجوز بيعها بالوصف لأن مهما وصفك ومهما ذكر لك مقاييسها ما, مقاييسة ما تخيلتها حتى تدخل حتى تدخل البيت ترى منازله من وساعتها وسقفه وما تتركب منه اجزاءه ونحو ذلك فلذلك يقولون لا يجوز بيع الدور بالوصف لان الوصف لا يضبطها ضبطا دقيقا كان هذه الازمنه قد ترسم أو قد تغضط بالدكعة طولاً وعرضاً بالمكل والاستنكي ولكن الغالب أنه مهما وصفت فإنها لا تتصور إلا بضعيا تحتاج أن يكون منجد الضوء عن فجعتك إلى جائرة الشهر أو إغاضي زيد لأنه غرض ولأنه عقد معاوضة فلم يجد تعليقه على شرط مستقبل كالنكاه قالوا في الكافي المنجز ضد المعلق يقولون إن البيع إما معلق وإما منجز فالمعلق هو ما علك على شرط مستقبل والمنجز هو الذي يباع بيعا حاضرا غير معلق فعندنا التعليق اما على زمان واما على شخص على رضا شخص التعليق المعلق على زمن كان يقول بعتك اذا جاء رأس الشهر بعتك اذا انتهت السنه هذا بيع معلق على شرط على الجبل فلا يصح لا بد أن يكون بيع من لكن يأتينا في الشرط أنه يصح استضاط السكن كأن يكون بعتك هذه الدار حالا ولكن أعشت ان أسكنها شهرا أو عاما فيصح هذا بيعا وشرط. ويصح السراط شيء للبائع فيه منفعاً فأما أن يعلق البيع على ما بعد شهر أو ما بعد عام بيعتك إذا جاء رأس الشهر إذا جاء رأس السنة هذا بيع معلق على زمن المستقبل فلا ينعقد. بل إذا جاء رأس الشهر فيجد ذلك الوقت ولا يكون لازما قبل الوقت